Eksar Allah ve onlar, eynen ma kanu, sümme yunab-ıhum bima amilu yuma al-ıyamah. İnna لما نهو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تَنَاجَوْا بِاسْمِ الْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِدِّ وَالسَّقْطَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ بضاجهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا إذا طيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا طيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا Vallahu bina ta'amaluna kbim